فيقول العدل يا لا يا أخي هذا عندي من ستة أشهر اعتمنت عليه من قبل فلان وفلان هذا رهن وهو عندي منذ ستة أشهر فيقول نعم عندك منذ ستة أشهر لأنه سرق مني منذ سنة والآن الحمد لله أظهره الله فأخذه فادع الراهن على الوكيل وقال فردت لما تبيع يوم الجمعة امام الناس كلهم يا اخي كان بعته في وقت ما يحضر الناس كلهم فهل فيه اللوم على العدل الذي اظهر البيع بعد صلاة الجمعة لا المرتهن يسقط حقه لا حقه في ذمه الراحم هذا الذي ادعاه احضر شهود قال ان كان تبون خمسة او عشرة او عشرين ان هذا مالي مسروق مني فاخذها وقال للعدل لا تقل ولا كلمة هذا حقي فأخذه من يده فعلى من يذهب على من يذهب على الراهن لأنه هو مالكه الآن الظاهر فإن كان اشتراه من شخص ما فيطالب من اشتراه منه وإن كان هو سرقه فرد الله المال إلى صاحبه إنه محتمل يكون الراهن سرقه ورهنه ويحتمل أن يكون الراهن اشتراه وجده برخص فاشتراه من شخص ما ودفع القيمة فتبين أنه مسروق يذهب الآن على الراهن والراهن من يطالب من اشتراه منه قد يقول اشتريته في سوق لمجموعة من ناس من غير البلد باع علي وذهب وانا طمعت فيه لانه في ناقص عشرة فاشتريته فنقول يذهب عليك لانك ما احتطت لنفسك ذهب حقك بطمعك بهذا النقص الذي حصل في القيمة ما احتطت لنفسك ابحث عن صاحبك إن وجدته وإلا يذهب عليك وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن يعني يذهب الرهن على من على الراهن دون العدل لأنه وكيل من هو الوكيل؟ العدل نعم وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل لأنه قبض منه على أنه امين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن إلى المرتهن وإن استحق يعني يعرف أنه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل انتبه استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل العدل باع هذه العين كما قلنا بمئة ألف واستلم القيمة من المشتري وسلم المشتري العين المبيعة وذهبت العين مع صاحبها اخذها فالمشتري احضر اناس يريهم هذه البضاعه التي اشتراها مسرورا بها فقال احد من راى هذه بضاعتي وهذا مالي مسروق مني العام العدل اقفل على مئة الف صندوق فسرقت هي والصندوق فالعين المشترات اخذها صاحبها الاصلي لانها مسروقه منه والثمن الذي دفع بيد العدل سرق فما بقي بيد العدل شيء ولا بقي بيد المشتري شيء من يدفع هذه الحقوق المشتري يقول انا اشتريت منكم بمائة الف وسلمتموني العين لكن جاء صاحبها واخذها بشادة الشهود بان هذه عينه وماله فاخذها مني وانا دفعت لكم مائة الف اعطوني اياها فيقول العدل الوكيل والله أنا مائة الف نعم لو كانت عندي رديت عليك لكنها سرقت فما الحكم العين أخذت من يد المشتري والقيمة أخذ سرقت من يد الوكيل ما بقي معهم شيء المشتري مشتري ما لا خبر عليه يقول اعطوني حقي حقه سرق لان اصل مدخاله مو بحلال فسرق فمن كيف تسليم الحقوق هذه تداخلت راح في هذه العين شيئا وهو شيء واحد راحة العين وراحة القيمة كل واحد راح في جهة والراهن ما قبض شيء والمرتهن ما قبض شيء والعدل ما بيده شيء الآن كيف التصرف وضح المؤلف رحمه الله وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل هالمشتري يقول انا اشتريت مئة ألف وعطيتموني لكن اخذت اخذت بحى وهو سرقة اخذت على انها ملك زيد فانا ما اشتريت منكم على انها ملك زيد اشتريت منكم على انها ملككم وسلمتموني ملك زيد واخذها زيد فاعطوني القيمة من يدفع القيمة في هذه الحال الراهن. الراهن لأن العين اخذت على أنها ملكه فتبين أنها غير ملكه فعليه أن يدفع قيمتها لمن للمشتري والعدل عدل ثقة بينهما واسطة ليس له شيء نعم دون العدل نعم لأنه, لأنه قبض منه على أنه امين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن دون العدل لأنه قبض منه يعني قبض من المشتري لأنه أمين قبض من المشتري لأنه أمين يريد أن يوصل القيمة إلى صاحبها لأنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن لكن ما سلم شيء سرق قبل أن يسلم نعم وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق فان كان الثمن ما سرق الثمن بيد العدل الى الان نقول رده الى المشتري الثمن اخذه العدل وسلمه المرتهن وهو موجود عنده نقول رده الى صاحبه من هو صاحبه المشتري رده على المشتري لأنه عين ماله وأنتم قبضتوه شيء مسروق وأخذه صاحبه فيرد إليه عين ماله نعم وإن وجد المشتري بالبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لأنه قبضه بحق ولا على العدل لأنه امين ويرجع, ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل لم يعلم لم, لم يعلم, يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوعه عليه ثم يرجعه على الراهن وإن وجد المشتري بالمبيع عيب العدل باع الرهن الرهن مثلا سيارة باعها بخمسين ألف وقبض العدل الخمسين الألف وأعطى المرتهن دينه خمسين الف وانتهت المعاملة بينهم كل اخذ حقه الذي اشترى السيارة بعد يوم او يومين تبين له ان فيها عيب عيب ليس بحادث عيب قديم يعرف اهل الصنف ان هذا العيب قديم فحصلت خصومة او صلح فاصطلحوا على ان السيارة بدل من كونها بخمسين الف تكون باربعين الف عن سقط عن هذا العيب كم عشرة الاف منين ياخذها المشتري للسيارة امامه ثلاثة امامه الامين الذي باع وقبض الثمن وأمامه المرتهن الذي قبض الخمسين الألف، وأمامه الراهن الذي رهن السيارة، وهو مالك السيارة في الاصل على من يرجع على الراهن، على الراهن، لأن الأمين أمين، لا تعترضوه العدل عدل. والمرتهن قبض حقه ما غش في شيء ما استلم الدين الذي له على الراهن الراهن هو الذي دلس في السيارة وأخفى العيب فيدفع عشرة آلاف للمشتري مقابل العيب الذي في السيارة وهذا معنى قول المؤلف وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه يعني لم يرجع على المرتهن لانه قبضه بحق ولا على العدل لان العدل واسطة لانه امين ويرجع على الراهن يرجع على الراهن ان كان رد السياره كلها ياخذ الخمسين الف منه وان كان قبل السياره بعيبها وتنازل واصطلح على أن العيب مقابل عشرة ألاف فيدفع العشرة الألاف إلا إن كان العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوعه عليه العدل حينما باع السيارة قال هذه سيارتي فالمشتري يرجع هم تبين بعد هذا أنهم وكل في البيع وليس أصلي يرجع عليه أم يرجع على الأصلي يرجع عليه هو لأنه غش في كونه يقول هذه سيارتي ما قال أنا أبيع هذه السيارة لزيد قال هذه سيارتي فيرجع إليه ويأخذ العشرة ثم هذا يرجع بالعشرة على الراهن ثم يرجع هو على الراهن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اذا وكلت احدا ليوصل المال الى صاحبه فسرقه فهل علي الضمان ام على الموكل الضمان نقول اذا كنت انت الذي أرسلت المبلغ مع هذا الرجل وقلت سلمه لفلان وفلان ما وصله المبلغ فأنت عليك أن توصل المبلغ إليه وهذا الذي سرق أو ذهب أو ضاع يكون على حسابك أما إذا كان ذاك الشخص أرسل شخصا إليك ليستلم المبلغ منك فسلمته وكيله فيكون الضمان عليه هو وكيل يختصمون فرق بين أن يكون الموصل للمبلغ وكيل لك أنت فأنت لم توصله إلى الآن وبين أن يكون المستلم للمبلغ وكيل عنه هو فأنت سلمته لوكيله وتبرأ ذمتك يقول السائل والدتي تركت الصلاة خمسة عشر يوما نسبة أنها غير طاهرة وبعد ذلك قبل أن تطهر توفيت فما هو الواجب علينا المرء المسلم لا يجوز له ترك الصلاة ولا تأخيرها عن وقتها ما دام العقل باق وعليه أن يتقي الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يجوز للرجل ولا للمرأة في المستشفى أو في حال المرض أن يؤخر الصلاة لأن فراشه غير طاهر أو لأن في بدنه نجاسة أو لأنه لا يستطيع أن يتوضا أو لأي عذر من الأعذار ما دام عقله باق فلا يجوز له بحال من الأحوال إلا لناو الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا لا بأس فيجب عليه أن يصلي حسب استطاعته إن استطاع بطهارة كاملة وإن لم يستطع فبتيمم فإن لم يستطع ولا التيمم صلى على حسب حاله والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس يدخل المستشفى مثلا يقول الفراش غير طاهر وأنا سلوالي ما هو طاهر ولا أستطيع أتنقى من النجاسات إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى بعد يومين أو ثلاثة أغتسل وبدل ثيابي وصلي نقول لا لا يا أخي ما يجوز لك لأنك ما تدري تخرج من المستشفى حيا سليما أو تخرج من المستشفى ميت إلى المسجد ليصلى عليك ويكون آخر حياتك ترك الصلاة ما يجوز والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروض في الأوقات فما يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى بعد المغرب ما يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى بعد المغرب صلاة العصر تؤدى قبل الغروب ذهب العقل سقطت التكاليف لكن عقل باقي ويدرك ويتحدث مع من يأتيه لكن يقول النجاسة ذي أبي نجسة نقول إن استطعت أن تتخلص من النجاسات وتلبس ثيابا طاهرة فالحمد لله ما استطعت تيمم عن النجاسة الذي في بدنك وتيمم عن الوضوء وصل على حسب استطاعتك تخلص من الثياب النجسة التي تقدر أن تخلص منها والشيء الذي ما تستطيع أن تتخلص منه لكون يسر العورة مثلا السنوال صل به على حسب حالك لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها فهذا السائل الأخ يقول توفيت بعدما تركت الصلاة أياما لأنها متلبسه بنجاسة فتركت الصلاة فتوفيت بعد ذلك ماذا نعمل؟ أن نصلي عنها نقول لا الصلاة ما تصلى عنها أن الصلاة من الأعمال البدنية التي ما تؤدى عن الشخص التي يؤدى عن الشخص مثلا الأعمال المالية الأشياء المالية أو الأشياء البدنية المالية مثلا كالحج مثلا بدني مالي يؤدى كالزكاة مثلا مالية تؤدى الصلاة ما تؤدى عن الشخص يقول السائل والدة عندها بيت ولها عدد من الأبناء وأحد أبنائها كان هو الذي يصرف عليها وتنازلت في البيت لابنها الذي كان يصرف عليها وعلى بيتها فهل يعطى هو البيت ويترك الباقون ما يجوز للوالد ولا الوالدة أن ينفل بعض ولده شيئا دون الآخرين إلا إن كان مقابل شيء فيجوز للوالد أو الوالدة من باب براءة الذمه أن ينفل بعض ولده شيئا مقابل شيء فمثلا الوالد له أربعة أولاد واحد منهم يستلم راتبه ويسلمه للوالد وثلاثه يستلمون هم رواتبهم ويجمعون لهم اموال الرابع هذا ما اجتمع له شيء كل ما أي توفر عنده شيء سلمه للوالد فالوالد في اخر حياته قال اريد ان اعوضك عن المال الذي دخل علي من قبلك فعوضه فلا باس لان هذا من باب التعويض عما دخل عليه هذا الرابع مثلا يشتغل معه في تجارته وفي دكانه والآخرون كل واحد موظف في جهة أو يعمل على تجارة مستقل فاراد ان يعطي هذا الولد الذي يعمل معه في متجره عن عمله قال أنت عملت معي خمس سنوات خمس سنوات بكذا اعطاه مقابلها هذا لا بأس لان في براءه للذمة أعطى واحدة من البنات قال مثلا دفع لها مهر خمسين ألف وأنا جهزتها بعشرين ألف ودخل علي من مهرها ثلاثين ألف فأنا أريد براءة للذمة أعطيها هذه الثلاثين الآن بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة نقول لا بأس لأن هذا من باب براءة الذمة فإذا كانت هذه الأم اعطت الولد البيت مقابل النفقة وكان يقابل النفقة فلا باس عليها واذا كان لا يقابل النفقه وانما هو اكثر فلا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين